بسم الله الرحمن الرحيم أ ت ى امر الله فلا تستعجلوه ب ا

انعم َ خلقها َ لكم َُْ فيها ِ دب ومنافع َ و َ م ِ ن َّ ا تاكلون َُُ لَكُمْ هَذِبْءٌ فِي

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم إ ل ى بلد لم تكونوا

ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه

w h a t

ي ع ق ل و ن و م ا ذوأ ل ن ا ب

ف أ ت ى الله دنياه من القواعد فخر عليه مسقف من فوقد فخر السقف عليهم من

واتاه العذاب من حيث لا يشعرون ثم

One u

م و ا أجر النابلسي <تصفيق> ل <لم> ل ع ل و ك ا ن و ا ي <يعلمون> ع <تصفيق> ل ا م ي ه

اسم الله ا ل ق ر الجزء ا ا

م و ف و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه

أ و ي أ ت ي ه العذاب من حيث لا يشعر

أ ف غ ي ر الله تستقون وما بكم من نعمه

و ل ق ي ك ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون

ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم

و س و ع ه ا ل ن ل س ي ل ع ل و ن ا

لفضيله ا ل د ك ت و ل ن

موسوعه النابلسي للعلوم ا ترك ع ل ي ه ا

تالله َ لقد ََْ أ ارسلنا ََْ الى َ أ ُ م َ م ٍ من ِ قبلك ََِْ فزين َََّ لهم َُُ الشيطان ََُّْ أ اعمالهم ََ

あっせな。<音楽>

والله ََُّ خلقكم َََُْ ثم َُّ يتوفاكم ََ وَمِنْ

Thank、um, you.

وجعل َََ لكم ُْ من ِ ازواجكم َِْ ب ِ ي ن َ وحبذا ََََ ف د ورزقكم َََْ من َِ الطيبات ََِ أَفَذِي الْبَاطِلِيُ

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا

و ا ز و ك م بنين وحفده ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله

What?、Well, yeah.

ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل

الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضع

لفضيله <تصفيق> ا ل م ح ا ت ب ا ل ن ا ب ل س

م و س و ع النابلسي ل ل ع ل و ا عن س ب ي ل

شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب سريانا

「私の手を

برحمتك ا ر ح ت ت خ ذ و ن أ ي ك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك ب ر ح م أن

ان تكون امه هي اربى من امه انما ي ب ل ك ل ل ه ب و ل ي ب ي

قالوا ن لكم يوم ا ل ق ي ا م ة ما كنتم فيه ت خ ت ل ف و ن

ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء و ل ت س أ ل ن عما كنتم تعملون

اتخذوا أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم ف ت ز ل قدم بعد ثبوتها وتذوق ا ل س م ا

ولكم عذاب عظيم ولا تشتوى بعهد الله ثمنا قليلا إن

Nooooooooo

بل أ ك ث ر

ثم جاهدوا و ص ر و ا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم يومك

私たちはたい

موسوعه ا ل ن ا ل ل ه س ي ل ن ع ل و م الاسلاميه

وما كان من المشركين إ ن م ا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه